ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامتى للؤلئلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.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 114. إنكم أيها الضالون المكذبون 115. من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولى فلو لا تذكرون أثر أيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فولتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم موه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون اف رايتم النار التي ترون ااتم شَأْتُمْ وانشأتم شجرتها نَحْنُ نحن المنشئون 115. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 116. فسبح باسم ربك العظيم 117. فلا أقسم بمواقع النجوم 118. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 أنكم تكذبون، فلو لا إذا بلغت الحلقوم، وعاتم حين إذ توضرون، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تضرون، فلو لا إن كنتم غير مدينين.